ان الساعه قريب وقوعها لم يتبق على النفخ في الصور الا مده يسيره سينتهي العالم ستبدل الارض غير الارض والسماوات ستبرزون لله الواحد القهار ستفنى ارضكم ودياركم وتذهب اموالكم ايات عظام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 إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفريحين وجعلوا ينصحونه وهو لا يقبل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين هم العلم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 من هو هذا الخليفه من هو هذا الملك الله اعلم ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هو لكنه ملك ظاهر خليفه بارز ولعله يكون قد ورث الملك عمن قبله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 قال الله فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم عذاب يوم الظله انقطع عنهم القطر حتى إذا اشتاقوا إلى الماء وكادوا أن يهلكوا من شدة العطش والجد أقبلت إليهم سحابة فلما راوها استبشروا بها وفرحوا واخذوا يرفعون اليها أبصارهم فانهم قد احتاجوا الى الماء الى الكلا فلما راوا السحابه فرحوا واقبلوا تحتها بانيتهم فاخذهم عذاب يوم الظله حتى اذا اضلتهم وصارت فوقهم فاذا بالله تعالى يقذف عليهم حجاره عظيمه